أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم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 حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حفظ المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صادقون يغلبوا مئتين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 مئات صابرة يغلب 200 وان يكن منكم ألف يغلب ألفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم